شيطان مارد لا يسمعون الى الملائئ الاعلى وهم لا يسمعون الى الملائئ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب فأطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل a نو نو لا بعضهم على بعض يتساءلون ربنا إلا وَيَقولُُونَ آئِ لَتَارفُ عَالهَةِنا لِشَاعر م جَُون بَنجَ بِالحَبِّ وَصَدَّ قلمُ نصين <تصفيق> عليهم بكأسٍ قال قائل منهم إني كان لي قريم يقول أئنك لمن المصدقين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 فَيَعْمَلُ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ سُ الشَّيطين فَإِنَّمْ لآكِلونَ مِنهَا فَمالونَ مِه البُطون ثَُّ إِنا لَم لَْهَا لَ شَبًَا مِنْ خَمم ثَُّ إِ مَرجِعََهُم لَلَ الجَحيم فوآباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبرا جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون فَظَهَرَنَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاءَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ما تعملون قال بنو لؤب يانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين وقال اني ذاهب الى ربي سي وهِبَ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى قَوْلَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ ما ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت, صدقت رؤيا إنا كذبا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 وَمَشَّرنَا وَ بِإِسحاقََبَم مِنَ الصَّالِحين وَبَا رَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَ إِسحاقَ وَمَذُدررِيَتِهِ مَا مُحْسِنُون ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام سَوَاءٌ هَٰؤُلَاءِ إِنَّ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تتقون تَتَّدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ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 وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشهون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحسنين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 رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَنَّا إِنْ من مِنْ عِندِهِ فَلَا يَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ لَا يَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اصْطَفَى لَكُسُ الْ القَالُ مُبين فَأتُ بكِتابَابِهُم إكُ تُم صَادِقين وَجَعَالوا بَيْنَهُ وَبَينَ جَِّةِ نَسَبَ وَلَ قَدَ عَمَة جَّةُ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 نم کو م